الذين اتخذوا دينهم لهوا و لعب و الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناك بكتاب مفصلنا على الإله هو رحمه لقوم يؤمن